قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ وَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أفلا تسمعون قل أرأيتم إن مَن تِمَن إِلَٰهُنُ يُؤَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ فَٱلَّتِى تُصِيرُونَ وَمِرَّةَ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللهِ لَهَوًا نَّارًا لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِ وَإِنْ تَعْلَمُوا تَشْكُرُونَ وَيَا مَنْ يُنَادِيهِم بَيَنَقُولُونَ إِنَّ الشُرَكَاءَ الَّذِينَ قُلْتُمْ تَزْعُمُونَ وَمَا ذَعْنَا مِنْ كُلِّ مَنِ الشَّيْطَانُ فَقُلْنَا أَتُضِلُّ أَن نَّكُونَ فَعَلِيمًا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّه نَ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنَّا مَا كُنَّا نَفْتَرُو إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بَنْتِ قُولِي الْقُوَّة وَآتَيْنَاكُم مِّنَ الْكُنُوزِ مَاءً فَمَا فَاتِحَهُ لَتُنُوبُنَّ بِالْعُلُبِ بَنْتِ قُولِي الْقُوَّة إِذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وَبِكَانِ فِي مَآتِكَ اللَّهُ وَدَغًا الْأَخِيرَ تَرَاتَ نَسَنَسِ بِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا اسْتَمَعَ اللَّهُ قِيلَ إِلَيْهِ وَانْصُرْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ